خمسة استمع الحوار وأعده ثم قرأه واكتبه في دفترك واحد كم عيداً في الإسلام؟ في الإسلام عيدان وهما عيد الفطر وعيد الأطحى اثنان متى عيد الفطر؟ عيد الفطر بعد شهر رمضان ثلاثة كم يوماً يستغرق عيد الفطر؟ يستغرق عيد الفطر ثلاثة أيام أربعة متى عيد الأطحى؟ عيد الأطحى في شهر ذي الحجة خمسة كم يوماً يستغرق عيد الأطحى؟ يستغرق عيد الأطحى أربعة أيام ستة ماذا نفعل أيام العيد؟ نلبس الملابس العيدية في صباح العيد ونصلي صلاة العيد في المسجد نقبل أيدي الكبار نزور أقاربنا وأصدقائنا سبعة ماذا نقول أثناء المعايدة؟ نقول كل عام وأنتم بخير